اريد قد وقفا فمن البحر قد وقفا طبيوني يا جماعه صدقا وحينا الموج بلله احس البرد فرتجفا يا حال القلب والفكر فمن سوى على البن وصفا امام البحر قد وقف صدي يجمع صدفات وحنين الموج بلله احسست البرده فتجفا وراح البحر يبتسم وبالشطان يرتطم وحين الطفل احرجه ازاح Da wa tarafa بكبي وسل الموج كجي قلبي به حب الله قد هدف امام البحر قد وقف طبي يجمع الصدف وحين الموج بلله احس بالبرد ف اما ما البحر قد وقف صدي يجمع الصدف وحين الموج بلله احس كالبردة قرت جفا احس كالبردة قرت جفا